وإنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شُرُور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِل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 ويغفِر لكم ذنوبَكم ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا أما بعدُ فإنَّ أصدقَ الحديثِ كلامُ الله وخيرَ الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّ الأمور مُحدَفاتُها وكلَّ مُحدَفَةٍ بِدعةٍ وكلَّ بِدعةٍ ظلالةٍ وكلَّ ظلالةٍ في النار أما بعدُ عبادَ الله في وقتنا هذا بحمد الله تقدم الطب تقدما هائلا وصار علما يتبع على قدر كبير من المهارة والدراية ففتحوا الرؤوس والصدور وشقوا البطون والقلوب وفصلوا التوائم وحققوا نجاحات كبيرة إلا أنه، ومع كل هذا التقدم ظل اناس يشتكون من امراض مزمنه واعراض مقلقه لم يعرف يعرفها الاطباء اسبابها ولم يجد لها علاجًا فكان بد من الرُّجوع إلى الأصلين إلى الكتاب والسُنَّة لتتبيَّن الأسباب ولتتعرَّف على العلاج فقد قال الصادق المصدور صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً رواه البخاري عباد الله ومن الامراض المنتشره التي لم يجد لها الطب الحديث دواءا والتي تسبب تسبب لكثير من الناس بعضا من الاوجاع المضنيه التي اقضت مضاجعهم ونغصت عيشتهم الا وهو وقوع العين والحسد ففي القرآن الكريم جاء ذكرُهما، وفي السُنَّة النبويَّة جاء ذكرُهما وعلاجُهما فيعقوبُ عليه السلام قال لأبنائِه يا بنيَّ لا تدخُلُوا من باب واحدٍ، وادخُلُوا من أبوابٍ متفرِّقة على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وذلك أنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم و لكونهم ابناء رجل واحد وفي القرآن ايضا اخبار من الله تعالى عن حسد الكافرين لرسوله فقال جل وعلا وان يكاد الذين كفروا ليزلحونك بابصارهم لما سمعوا الذكر أي يُعيِّنُونَكَ بأبصارِهم بمعنى يحسدونك قال ابن كثيرٍ رحمه الله في تفسيرِه وفي الآية دليلٌ على أن العين إصابتُها وتأثيرُها حق بأمر الله عز وجل أما السُنَّة النبوية فقد أثبتَت العين وأنها تقع بحق بأمر الله جل وعلا وبقدره ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقتها العين واذا استغسلتم فاغتسلوا وفي الحديث وفي حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين وفي حديث جااب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق العين حق لالتريد الرجل القبر والجمملقدر إذاد الله نؤمن الله نؤمن بأن العين حق وأنها تقععوا بأمر الله قدره ولذلك الناس مع حقيقة العين طرفان ووسط، فقسم ضعف عندهم التصديق بها. حيث لا يصدقون إلا ما يشاهدونه ويحسون به ومن هنا ومن هنا فلا يقرون للعين بأثر، ولا يعترفون لها بتاثير قال الامام ابن القيم رحمه الله فأبطل الطائفةٌ ممن قلَّ نصيبُهم من السمع والعقل أبطلُوا أمرَ العين وقالوا إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقةَ لها وهؤلاء من أجهَل الناس وأبعَدهم عن معرفة الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها انتهى كلامُه رحمه الله وقسمٌ آخر أسرفوا بأمر العين فطاردتهم الأوهام وحاصرهم القلق وضعف عندهم اليقين واختل لديهم ميزان التوكل على الله تعالى فصار الواحد منهم رعديداً رعديداً هياباً هيابًا حتى وصل به الحال إلى كُره الناس، واتهامهم في كل مُصيبةٍ تقعُ له هذا الصنف يا مؤمنون، استداجهم الشيطان، فأمرضَهم وأقعدَهم، وما بهم من علَّةٍ ونسُر قولَ الله جل وعلا ما أصابَ من مُصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسِكم إلا في كتاب من قبل أن نبرَأَها إن ذلك على الله يسير عباد الله وبين القسمين نقف جميعًا بإذن الله موقف الوسط المتزن المعتدل فنؤمن بوقوع العين ونصدق بتأثيرها ومضارها بقضاء الله وقدره وأمره مع فعل الأسباب, مع فعل الأسباب الشرعية التي تقي وتخصن منها وأن نستعمل الرُّقَ الشرعية للشفاء منها منقذقين من قول الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبُه إن الله <سؤال> بَالِغُ <سؤال> أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ <سؤال> اللهُ <سؤال> لِكُلِّ <سؤال> شَيْءٍ قَدْرًا وفي هذا المقام فإن النصحه والتوجيه واجب للعائنين ممن ابتلي بحسد الناس فنقول له اتق الله في نفسك واخوانك ولا تبر المسلمين فتلك والله فتلك والله صفه ذميمه وايذاء لا مبرر له فاين تفر من قول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمن بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بُهتانًا وإثمًا مُبيناً وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لذا فإن من أعظم الوصايا للعائن خصوصا أن يُكفِر من ذكر الله تعالى وإذا رأى شيئًا يُعجِبُه أن يقول ما شاء الله فقد أمررا النبيصلى الله عليه وسما فقال إذا رأ أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخه ما يجببه فيدع له بالباركة فإن العين حق والنفوس المُؤمنة لا يفقه الدذكر ولا تغف عن الدعااء ولولا إذاذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قووة إللا بالله. ايها الكرام ومشكلتنا اننا في بعض الاحيان نحيط العائن بشيء من الهاله بشيء من الهاله والاجلال والمخافة، حتى يعتقد ان بيده ضر او نفع فالامر امر الله والقضاء والقدر بيد الله سبحانه عباد الله حادثة حدثت حدثت زمن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام احمد رحمه الله وغيره عن أبي امامه عن ابي امامه ابن سهيل بن حنيف اي ابي امامه أن سهيل بن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكه حتى اذا كانوا بشعب الخرار من الجحفه اغتسل سهل بن حنيف او سهل بن حنيف وكان رجلًا أبيض حسن الجسم والجل فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة يعني الفتاة في الخدر التي لم تأتها الشمس قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلُوبِط سهلًا أي سُرِعَ وَسَقَطَ على الأرض فأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسَه وما يفيخ فقال عليه الصلاة والسلام هل تتاهمون فيه أحد؟ أي هل أصابه بالعين أحد؟ هل تتاهمون فيه أحد؟ قالوا نظر إليه عامِر بن ربيعة فدعَى رسول الله عامِراً فتغيَضَ عليه وقال على ما ييق أحدكم أخه فقال على ما يكت أحدكم أقاه هل إذا رأيت ما ييعجبك برت؟ اي قلت ما شاء الله تبارك الله ثم قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة ازاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على راسه وظهره من وظهره من خلفه ثم يكفيء القدح وراءه ففعل ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به باس ايها المسلمون في الحديث بيان لقوه تاثير العين وبالغ ضررها حيث جعلت السليمه سقيما في لحظات ثم شفي سهل بدون ادويه ولا عقاقير طبيه كذلك في لحظات وتاملوا تاملوا كم هي خطيره تلك العين لذا امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من العين فقال استعيذ بالله من العين فإن العين وفي الحديث ما يدل على ان اي شخص يمكن ان يعجبه الشيء الحسن فيحسد عليه وقد لا يقوى على دفعه ولا رده ولذلك لم يعاتب لم يعاتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم ييعتب عامامرا على ذلك وإما اتبه على ترك التبريق الذي كان في صه وطاق ومن هنا عباد الله أكثر من قول ما شاء الله لا قوت إلا بالله فإذا فعلت ذلك لم تبر العين منك بأمر الله تعالى. رباد الله، ومما يجب أن يعلمه الناس أنَّ هناكَ فرقٌ بين العين والحسد وهذا ما سنتحدث عنه في الخطبة الثانية أقول ما تسمعون، وأستغفِر الله العظيم لي ولكم من كل ذنبٍ فاستغفِروه، إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانِه، والشكر له على توفيقه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له تعظيمًا لشانِه وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسولُه الداعِي إلى رضوانِه اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابِه وإخوانِه أما بعد عبادَ الله حتى يتبينَ لنا الفرق بين العين والحسد لابُدَّ أن نعرِّفَ كلًّا منهما اما العين فهي ماخوذة من عانا يعين إذا اصابه بعينه واصبها من اعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذها ثم تستعين على تنفيذها ثمها بنظرها الى المعين أ الحسد فهو أن تمنا زوال الدعممة من عند أخه ولم تتحول إليه ومن هنا يتبي أن الحسد فعم من العين فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا وأن العائن أضر من الحاسد والحاسد قد يحسد ما لم يرارح ويحسد في الأمر المتوقع قبل وكوع والآن لا ييع إلا ما يراه، والموجود بالفعل عباد الله. إذا كان العائن أضر من الحسد فهذا لا يعني بحال التهوين من شأن الحسد فهو داءٌ عضال جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منه أشد التحذير فقال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم كان عظيما وامر سبحانه بالاستعاده منه ومن شره فقال جل وعلا اول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقال عليه الصلاه والسلام اياد والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما تاكل النار الحطب وقال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء أمم الحسد والبغضاء هي الحالِقة لا أقول تحذِق الشعب ولكن تحِّيق الدين الحسد يا عباد الله من صفات أصحاب الدناء قليلي المرؤة أصحاب النفوس الضعيفة ونتائجه عظيمة العواقب شديدة البوائق معجلة العقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الحسد خلق اليهود والمشركين إذ عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته وهم يعلمون أنها الحسد حسدا من عند انفسهم واد كثير من اهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم ان استطاعوا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واد من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق اذ من الناس إذا راى نعمه اذا راى نعمه ذكر الله تعالى بقلبه فذكره بلسانه وتبع السنه ودعا بالبركه وسال الله الكريم من فضله فيهذب بهذا نفسه ويصلح قلبه وطباعه ويريح خاطره فياجره الله تعالى ويرزقه ومن الناس ومن الناس من يخذله الشيطان حتى يتصف بصفاته فيحرق نفسه ويموت بغيضه لا اجرا حصل ولا مجدا اثل عباد الله وبحسب فضل الإنسان، وظهور نعمه الله تعالى عليه يكون حسد الناس له فاذا كثر فضله فإذا كثر فضله تح الساد وإذاقل قل فحسد من ف الحسد منببه إلىفضفضل المححسود ونقص الحاسد وييعظم الحسد في الإثم ويؤثرر في الننفس حين يكون بين الأقاارب والأصدخائ والأقرران فإن العدا إذا وجد بين الأقاار كانت صعب الإحلال فوكيف إذا كانت عداود الحسد والله مستعان، إن للحسد أسبابًا منها امتلاءُ القلب بالحِقب، وهذا الحِقب قد يستغرق العمر كله من الحاسد من الحاسد في محاوله إزالة النعمه بالحيل بالحيل وبالوشايه والتقاتل والتنازع والتحذير بتلفيق التهم وما إلى ذلك ومن الأسباب ايضا الكبر الذي يكون اداه لاحتقار الشخص والتعالي عليه فإن اصابته نعمه رفعت من شانه فإن أصابته نعمةٌ رفعت من شأنه نشأ الحسد في قلبٍ مُتكبِّر تمامًا كحسد الكفار، كحسدِهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا يتيمُ أبي قالب يزعمُ أنه نبي وقد قال الله جل وعلا أهذا الذي يعني عنهم؟ قال عنهم أنهم قالوا هذا الذي بعثَ الله رسولًا ومن أسباب الحسد التعجب من ان يتميز عليه من هو مثله فيرتفع عليه كان يقول الحاسد مثلا عن المحسود لقد عرفته فقيرا فكيف أصبح ثريا وقد عرفته جاهلا فكيف اصبح عالما وعرفته فكيف تاب واستقام ثم يحقر من شان المحسود مخافة أن يصبح افضل منه تماما كابن آدم الأول الذي قتل اخاه بسبب الحسد الذي اكل قلبه ومن الأسباب ومن الاسباب عباد الله حب الرئاسه واليمدح بانه فريد عصره وفريد عصره واوانه وانه وحيد زمانه فان لا احد مثل شهرته او جاهه أهو ذلك فحسده ووقع فيه وهذا ملاحظ دائما بين الزملاء في المهنه الواحده او الوظائف المتماثله لهذا قد نرى العالم يحسد العالم دون العابد والعابد يحسد العابد وطالب العلم يحسد طالب العلم والتاجر يحسد التاجر والطبيب يحسد الطبيب والتلميذ يحسد التلميذ وهكذا ولهذا ومن أجل هذه الأسباب وغيرها فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الوُقوع في هذا الداء خطير فقال لا تحاسدُوا عباد الله وللوقاية من العين والحسد لا بأس أن يسطُر المسلم عن الناس ما يخاف أن يحسدونه عليه، أو يحسُدُوهم عليه وروي أن عثمان رضي الله عنه رآَ صبيًّا مليحًا، أي جميلًا، فقال دسِّموا نونته لألا تصيبَه العين، ومعنى ذلك سوِّذوا النقرَة التي تكونُ في الدقن وانك لا من تفسخ بعض النساء في المناسبات وتباهن وتباههن مع كثرة إصابة بنات جنسهن بالعين والحسد فهل لا خافوا فهل لا خافوا من العين اذ لم يخافوا من الله تعالى وما يتذكر الا اولو الالباب واعجب منه من ينشر صوره وصور اولاده وصور ماكولاته أو نزهاته على مواقع التواصل الاجتماعي فتكون على مرء من العالم العالم كله وان اقتصر على اصدقائه لم يأمن أن يكون الحاسد منهم هذا ناهيك عن تحريم تصوير ذوات الأرواح والله المستعان ولسائل ان يقول وكيف اتقي العين قبل وقوعها وبما تعالج إذا وقعت اما قبل وقوعها فان خير ما يتقى به الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والمحافظة على الأوراد صباحا ومساء وقراءه ايه الكرسي عند النوم انك لن يزال عليك من الله حافظ ومن قرا الايتين من آخر سوره البقره في كل ليله كفتا وقل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء وكذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قال ثلاث مرات كل صباح وكل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يصيبه شيء من حسد ولا غيره كل ذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويسن كذلك ان يحصن ابنائه ويعوذهم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نوح كما كان يعود ابراهيم و اسماعيل ويقول اعوذ كلمات الله الك من كل شطان وهما ومن كل عين اللامه وأما إذا أصبت العين وقعت فإنلا من علاجها إذا عرف العائل أن يؤمر بالختتصاال للمعين صف عليه الماء وأن ييتبع الع ثم يختصل المعين كما حدث في القصة التي ذكرناها ومن علاج العين بعد وقوعها الررقية الشعية بالآيات القرآنية والأدرية الله دويه كقول بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد يشفى الله يشفيك بسم الله ارقيك ومن الرقى قوله اللهم اذهب عنه وإخوة الإيمان، ومما ينبغي التنبُّه له أن لا تتشاءً ولا تتطير وأن تحسن الضمَّ بالله، ونُقوِّ جانِب التوكُل على الله جل وعلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيَّرة شرك والطيَّرة شرك وما مِنَّا إِلَّا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل بالتوكل ثم لنحذر من التعلق بأمر غير مشروع كما يقع لكثير من إخواننا المسلمين من تعليق التمائم والعزائم والأساور والرسومات التي يعتقدون أنها تقي من العين وما يعلق من صورة اليد التي تكون في وسطها عين أو العجلات المطاطية التي تعلق على سقوف الأبنية، أو ما يعلقه الناس من الا عن السيارات فهذا كله لا شيء فضلا ان يغنيه عن صاحبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه كما نحذر من الذهاب للسحره والدجالين فقد قال عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا عباد الله فاحتسبوا ما يقدره الله ويكتبه واستغفروا ربكم واشكروه على ما عافاكم مما ابتلى به كثيرا من الناس فادعوا الله مقتسين له الدين ولو كره الكافرون اللهم قنا من شر العين والحسد اللهم انا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد اللهم انا نعوذ بك من شر حاسد اذا حسد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو ائمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك نسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او أنزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء بالنسبة للأطفال الذين ييدرسونفرآن فلت في الج الماضية أن يكون سنهم ثم سنوات فما فوق لأن الشيخ وحده لا يستطيع أن ييدّسون من لا يستطيع أن يقرأ لأن لأننه عليه تلقينهم. وهذا ييقذ منه الوقت الكثير والتعب الكثير ولو كان عنده من ييعه لقبلنا من هو صغير يولقا ولكن يعني لا نقبل إلا من يستطيع أن يقرأ كتبه ويحفظ حتى يس حتى يسول على الشيخ نسأ الله تبارك وتعالى أن ييعيننا أن يأتي شيءيف آخر يعنا فيع نحن لا لا نريد أن ر الأطخال. يعني همُّنا أن يتعلم الأطفال القرآن، ولكن هذا هو الحال، فنقربُ منكم أن تُقدِّرُوا هذه الحال اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلِّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدِك، أشهدُ أن لا إله إلا أنت، أستغفِرُك وأتوبُ إليك